بسم الله الرحمن الرحيم. الافلام. ذلك الكتاب.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 في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذان من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه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 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُو لِلَّهِ أَنْذَرُوهُ وَأَن تُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ مَا نَزَلَنَا عَلَى عُبْدِنَا فَأَتُو بِسُورَةٍ فَأَتُو بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَدُعُو شُوَادَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فإن لم تفعلو ولن تفعلو فاتقنوا ر التي وقودها الناس والحجارة عدّة للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات أن لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار كلما رزقوا منا من ثمار الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوبه متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خاد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 قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحمن سبح بحمدك ونحمن سبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون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 وأقيم الصلاة واتوزكَت وركع مع الركع أتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوُنَ أَنفُسَكُمْ وَأَن تُمْتَلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاسِعِينَ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 يذبحون أبناءكم يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكون البحر فأنجيناكم وأغرقنا ألف رجلا وأنتم ضرور وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ تَخَذَّتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ضَالِمُونَ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 فتوبوا إلى بارئكم فقتلو أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم قلتم يا موسى لنؤمن لن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون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 إذ قلنا دخلوا هذه القرية فاكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطا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 ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبئين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف إذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوته وذكروا ما فيه خذوا ما آتيناكم بقوته وذكروا ما فيه لعلكم تتقون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 أفتطمعون أيؤمنونكم قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون ثم يحرفونه من بعد ما عقدوه وهم يعلمون وإذا نقل الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا خلى بعضهم إلى بعضهم قالوا أتحدثونهم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به, ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا آمانيا وإنهم إلا ظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عيد الله ليشتروا به ليشتروا به ثمنا قليلا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 أم تقولون على الله ما لا تعلمون بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة فأولئك, فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 وبالوالدين إحسانه وذِلَّ قرباً واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنًا وقولوا للناس حسنًا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم تولَّيتم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 ثم أقرّتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء يقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم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 وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعَنَتِ اللَّهُ على الْكَافِرِينَ بِسَمَّ اشْتَرَوُا بِهِ آفَسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا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 وَالْفَلِمَةَ قُتُلُونَ أَبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُسَابِلَ الْبَيْنَاتِ ثُمَّ تَخَذَتُهُ الْعِجْلُ ثُمَّ تَخَذَتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ غَالِمُونَ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 والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحي من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبرين فان نزلوا على قلبك باذن الله مصدقا مصدقا لما بين يديه وهدى وبشر للمؤمنين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 تبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان، وما كف رسل إيمان، ولكن الشياطين كفروا، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أزل على الملكين، على الملكين ببابل هروت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 وَأَدَّى كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ مَا لَكُمْ كُفَّارٌ حَسَدًا حَسَدًا مِنْ عِيَظِ أَفُوسِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَأَعْفُوا أَصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ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 هؤلاء كما كان لهم أي يدخلواها إلا قائمين لهم في الدنيا خزي و لهم في الآخرة عذاب عظيم وللله المشرق والمغرب فأينمات وَاللَّوْفَ ثَمَّ وَجَهُرُ اللَّهِ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 ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمون قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلْنَاسِ وَأَمْنَهُ وَاتَّخِذُوا مِمَّا قَامِبَ رَاعِيهِم مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْطَهِ رَابِيَتِهِ أَنْطَهِ رَابِيَتِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ والطائفين والعاكفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات ورزق أهله من الثمرات من آمن منه بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره ثم اضطره إلى عذاب النار وبأس المصير. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقْبَلْ مِنَّا رَبَّنَا تَقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ دُرِيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكّيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرواب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال لهم ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ ۖ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلىك قالوا نعبد إلىك وإلى آبائك إبراهيم وإسمايل وإسحاق إلى واحدة إلى واحدة ونحن له مسلمون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 إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا إِلَّا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 إذ نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره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 وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليوتنهم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلوا عليكم آياتنا ويذكركم يتلوا عليكم آياتنا ويذكركم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فذكروني أذكركم وأشكرني ولا ت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 ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم صيبة قالوا طالوا إن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 والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله وما أنزل الله من السماء مما إحياء به الأرض فأحياء به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح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 صم بكم عمي فهم لا يعقلون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيلِ وما أهل, وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَن يَضْطُرُّ غَيْرُ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ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 والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين, والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم والموفون بعهدهم إذا عاهدوا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 فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ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 وَاَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأَفْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَفْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاَقْتُلُوهُمْ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 ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهرهم معلومات فَمَنْ فَرَضَ فِيهِمَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهِ وَتَزَوَّذُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ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 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم ما يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معهم تنص الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا يُفِقون؟ قل ما أنفقتم من خير فلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُونَ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ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 والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل القتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام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 وَإِن تُخَالِطُونَ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَهُ شَأْنٌ اللَّهُ لَا أَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 نساءكم حرث لكم فأتوحرثكم أناشئتم وقدموا لأنفسكم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقو وبشري المؤمنين.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 ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من النساء تربص أربعة أشهى فإن فاء فإن الله غفور رحيم وَإِنْ رَجَمَ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ولا يحل لهن أي يكتبن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا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 ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمه شيئا إلا أن يخاف أن لا يقي ما حدود الله فإن خفتم أن لا يقي ما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها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 إن ظن أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحون, أو سرحون بمعروف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 واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن فلا تعضلون ان ياكحن ازواجهن اذا ترضوا اذا ترضوا بينه بالمعروف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 وَإِنَّ رَتْمَ أَن تَسْتَرْضِعُ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَتِيتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدو وعلى المقتر قدو متاعا بالمعروف متاع بالمعروف حقا على المحسنين وينطلقون من قبل أن تمسوهن وقد فرض لهم فريضة فنصف ما فرضتم فنصف ما فرضتم إلا أي يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة نكاح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 فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلاجنا حَعْلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِنَا مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُتَلَقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبِينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألواف حذر الموت فَقَالَ لَهُمْ اللَّهُ فَقَالَ لَهُمْ اللَّهُ مُوَتُ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه لو أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ بُعِثْنَا مَلِكًا إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ بُعِثْنَا مَلِكًا نُّقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أننا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ونحن أحق بالملك منه ولم يأتسعت من المال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 وقال لهم نبيهم إن آية ملك أي يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون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 إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده فشرب منه الا قليلا منه فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّ اللَّهَ كُمّ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً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 وأتينا عيسى بن مرية البيانات وأيدهناه بروح القدس ولو شاء اللهم قتلت الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البيانات ولكن ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم ما كفر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 ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغير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 والذين كفروا أولياء الطاوت يخرجونهم من النور إلى الرزمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حال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 والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أما يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت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 قال إبراهيم رب أري كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهم إليك ثم اجعل على كل جبل منهم جزءا ثم ادعوهم وَمَا دَعَوْنَا اَتيكَ سَعْيا وَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ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 مغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله وني حليم يا أيها الذين آمنوا لا ترقلوا صدقاتكم بالمن والأذى الذي ينفق ما له رئاء الناس كالذي ينفق ما له رئاء الناس والناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثلهم كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أموالَهُم بتراءٍ أمرضَتِ اللَّهِ وَتَفْبِي تَمْمُ من أَنفُسِهِم كَمَثَلِ جَنَّةٍ, كمثل جنة بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُونَ فَأَتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَينَ فَإِلَّا مِنْ يُصِبْهَا وَابِلُونَ فَطَلَّ اللهم بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جدنة من نخيل وأعنب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله درية ضعفاء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 ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله ولي حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم موفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أَنفَقْتُم من نفقة أو نَذَرْتُم من نَّذْرٍ فإن الله يَعْلَمُ وما للظالمين من أنصار إن تُبْدُوا الصدقات فَلَيَكُن خَيْرًا لَّكُمْ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 الفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل اونيئا يحسبهم الجاهل اونيئا من التعفف تعرفهم بسيما لا يسألون الناس الحافه وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ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 فلهما سلف وأنوهو إلى الله وَمَنْ عاد فَأُولَائِكَ أَصْحَابُ الدُّنْيَا لِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَارِ الْأَفِيمِ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 يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسم فكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يهاب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليمل للي عليه الحق وليتق الله ربه وَالَّتَقِ اللَّهِ رَبَّهُ وَلَا يَبْلُغْ سَمْنُهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيًّا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَيُّ مِنْ اللَّهِ وَفَلْيُمْلِ الْوَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَيْئًا ذَيْنِ مِنْ الرِّجَالِكُمْ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 ذلكم أقساط عند الله وأقوم للشهادة وأدنا ألا ترتبوا إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح فليس عليكم جناح ألا تكتبوها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 إنكم على سفرٍ ولم تجدوا كاتباً فلها نمَّ قبضه فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدِّ الذيءٌ من أمانته وليتق الله ربَّه ولا تكتم الشهادة وَمَن يَكْتُمُها فَإِنَّهُ أَفْنَقَ قَلْبُهُ والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه وحاسبكم بالله الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربِّه والمؤمنون كلُّ آمن والمؤمنون كلُّ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحدٍ من رسوله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 عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ